فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الى الاخره والاوله ان في ذلك لعبرتا لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء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 الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى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 كأنهم يوم يرون فلا يلبثون إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها